تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الرابع والتسعين وهو من هم اولو العزم من الرسل؟ منهم هم أولو العزم من الرسل وكما ذكرنا في المرة السابقة وفي المرة التي قبلها أن هذه الأسئلة التي سبقت هذا السؤال يعني من السؤال رقم سبعة وثمانين ما دليل الإيمان والإيمان بالرسل إلى السؤال المئة كلها تتكلم عن ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل وهو الإيمان بالرسل وهذا السؤال من هم أولو العزم من الرسل يأتي هو والأسئلة التي بعده كخاتمة لكلام عن الإيمان بالرسل فمن هم اولو العزم من الرسل أي الذين وصفوا بهذا الوصف من الرسل أي من هم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف من الرسل قال في الجواب هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذا اخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الموضع الثاني في سورة الشوره قال وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه وايضا جاء في كتاب الله عز وجل ايضا قول الله تعالى فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وذكر الله عز وجل أولو العزم من الرسل وأولو العزم هم الأنبياء الذين فضلهم الله عز وجل على سائر الأنبياء فأولو العزم هم أفضل الأنبياء هم أفضل الأنبياء وسبق الكلام عن مسألة التفاضل وأن التفاضل بين الأنبياء ثابت بالكتاب والسنة وهو الذي جعله الله عز وجل بينهم كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أما تفضيل العصبية والجاهليه والحمية بتنقيص الرسل وتقليل شأن بعضهم ورفع شأن بعض البعض الآخر فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق وهؤلاء الرسل أولو العزم سموا بذلك لأنهم أكثر الرسل معاناة ومعالجة لاقوامهم فإنهم أكثر الرسل عانوا من أقوامهم فقد كذبهم أقوامهم أشد من سائر الأقوام وطالت مدة دعوتهم وطال جهادهم واشتد أمر مجابهتهم من أقوامهم أكثر من الأنبياء الآخرين فنوح عليه السلام ظل ألف سنة إلا خمسين عام يدعو قومه وكذلك أيضا إبراهيم عليه السلام ظل يدعو قومه وغيرهم ممن انتقل إليهم سواء في بلاد كنعان أو في بلاد مصر أو غيرها من البلاد التي كان يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى ولحقه كذلك ما لحقه من الأذى كما لحق نوحا عليه السلام وموسى كذلك عليه السلام معلوم ما كان من أمره مع قومه وكيف أنهم كذبوه برغم المعجزات الحسية الكثيرة التي جاء بها هذا النبي ومع ذلك كانت المعاناة والتكذيب من قومه له بل ولما صدقوا بعد ذلك أي صدقه بنو إسرائيل بعد تكذيب الفراعنه عانى أشد المعاناه من بني إسرائيل ومات عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل على الاعوجاج قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين كذلك ايضا المسيح عليه السلام فانه كذلك وجد من قومه اشد انواع التكذيب والسب والطعن حتى طعنوا فيه وفي امه فوصفوا امه بالزانيه ووصفوه بانه ولد زنا كما حدث من اليهود وقام كذلك من كان من الكفار في زمانه من غير اليهود باضطهاده وملاحقته حتى هاجر عليه السلام أكثر من مرة ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأفضل الأنبياء وهو أيضا أحد الأنبياء للعزم العزم من الرسل هو كذلك عانى أشد المعاناة ووجد من قومه أشد التكذيب حتى اضطروه إلى الهجرة من أرض الله الحرام التي يحبها صلى الله عليه وسلم حبا عظيما ثم بعد ذلك كان ما كان من حربهم له صلوات الله وسلامه عليه وقاتلوه وحاربوه وألبوا عليه الدنيا من حوله حتى مكن الله عز وجل له فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام هم اولو العزم أي هم الذين جعلهم الله عز وجل سادات الرسل والأنبياء جعلهم أفضل الرسل والأنبياء لما كان لهم من الفضل في الدعوة إلى الله عز وجل أكثر من غيرهم ولما كان من جهادهم الطويل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك كان هؤلاء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الرسل ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا أن يكون مثل إخوانه هؤلاء قال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ثم قال في السؤال الذي بعده قال من أول الرسل من أول الرسل قال في الجواب اولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام كما قال الله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم فهذا السؤال من أول الرسل وذلك لأنه قد ذكر بعض أهل العلم أن أول الرسل هو إدريس عليه السلام وذكره بعضهم في سلسلة الأنبياء أنه بعد آدم عليه السلام والصحيح أن أول الرسل كان لأهل الأرض هو نوح عليه السلام فهو الذي أرسله الله عز وجل بعد الاختلاف أي بعدما اختلف الناس فقد كان الناس على الهدى والتوحيد في زمان آدم عليه السلام وظل ذلك عشرة قرون ثم بعد ذلك تغيرت أحوال الناس وتبدلت وحصل الاختلاف ووقع الشرك فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام إلى أهل الأرض كأول رسول إلى أهل الأرض يدعوهم إلى الرجوع إلى توحيد الله عز وجل وترك الشرك فكان هو أول رسول لا ادريس عليه السلام ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده فالنبيون جاءوا بعد نوح عليه السلام فدل ذلك على ان نوحا هو اول الانبياء كذلك قول الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فذكر قوم نوح ثم ذكر أحزابا من الكفار من بعد قوم نوح فدل ذلك كذلك على أن أول التكذيب الذي حدث في الأرض كان كذلك من قوم نوح وجاء الدليل على ذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف رضوان الله عليه أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك حديث الشفاعة فإنه كما جاء في حديث الشفاعة الطويل وهي الشفاعة الكبرى أن الناس إذا حشروا يوم القيام وطال بهم الوقوف والانتظار في يوم مقداره خمسين ألف سنة تعلوهم الشمس واشتد عليهم العطش والحرص فعند ذلك يشتد عليهم الأمر فيقولون لنشفع عند الأنبياء لكي يتنزل الله سبحانه وتعالى ليقضي بيننا كما جاء في أحاديث الشفاعة فيذهبون إلى نوح عليه السلام أول ما يذهبون فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فهذا صريح ويدل على أن أول الرسل إلى أهل الأرض كان نبي الله نوح عليه السلام وأما كلام السلف رضوان الله عليهم فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر أنه كان بين آدم كما هنا في هذا الخبر كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فدل ذلك على أنه لم يكن بين آدم ونوح عليه السلام أنبياء ولا رسل ومما يدل على ذلك أيضا قول ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوك ونسر قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما طال أن بهم العهد أو لما طال العهد بالناس وكانوا قد مات فيهم هؤلاء الصالحون فعظموهم ونصبوا لهم تصاوير يتذكرونهم بها فوذلك قد أوحى لهم به الشيطان لما مات هؤلاء الصالحون قال الشيطان لهم انصبوا عند مجالسهم تصاوير اصنام لتذكرونهم بها فنصبوا لهم التصاوير للذكرى فقط فلما طال الأمد ومات الذين كانوا يعلمون وجاء الذين من بعدهم ونسي العلم عبدوهم من دون الله أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه فدل ذلك على أن أول شرك وقع في الأرض كما جاء في كلام ابن عباس في رواية تصريحا أول ما وقع الشرك في الأرض كان في قوم نوح أي في القوم الذين جاءهم نوح فكان هؤلاء أول من وقع فيهم الشرك فإذا جاءهم النبي كان هو أول نبي وعلى ذلك فنوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض قال في السؤال الذي بعده متى كان الاختلاف؟ متى كان الاختلاف؟ قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين هذا يدل على زمن الاختلاف متى كان الاختلاف كان الاختلاف في المده التي بين ادم عليه السلام ونوح حصل الاختلاف وعبد الناس الاصنام التي كانت في الاصل صور يتذكرون بها الصالحين الذين كانوا يعيشون فيه فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أحبابهم ويعني أخوامهم أن ننصبوا على مجالسهم أو عند مجالسهم تصاوير انصبوا عند مجالسهم تصاوير تذكرونهم بها وتقتدون بهم وهكذا سلسلة أو طريق الشرك يبدأ هكذا يبدأ نوع من التوقير والتعظيم ثم يتطرق درجة بعد درجة إلى أن يصل إلى الشرك ثم قال في السؤال الذي بعده من هو خاتم النبيين قال في الجواب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قال في السؤال الذي بعده ما الدليل على ذلك اي ما الدليل على أن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهذه الآية فيها دليل على أن خاتم النبيين أي اخر النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فدل ذلك على انه هو النبي الخاتم النبي الاخير صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وانه لا نبي بعدي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي انه نبي وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي يعني انا اخر النبيين فلا نبي بعدي ولذلك فمن زعم أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو دجال وكاذب وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ترطيبا لخاطره وذلك أن علي رضي الله عنه لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في خروج لسفر وغزو من أسفاره قال بعض الناس المغرضين إنما خلفه مع النساء والذرار لأنه يكره خروجه معه فوجد علي في نفسه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إن موسى عليه السلام لما خرج وكان الأمر في خروجه للقاء ربه خلف أخاه هارون من بعده فكذلك أنت من بعده ثم قال إلا أنه لا نبي بعدي إلا أنه لا نبي يعني أنت مني كهارون في الأخوة وفي الصلاح أما النبوة فلا وهذا احتراز وتنبيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كلامه ينقل إلى غيره فتحرز أن يفهم كلامه صلى الله عليه وسلم على غير مراده ولذلك قال لعلي رضي الله عنه إلا أنه لا نبي بعدي لئلا يظن ظان أن مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم كمكانة موسى كمكانة هارون من موسى مطلقا يعني مجتملة على الأخوة والدين والنبوة فنبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك احترازا لهذا الفهم الذي ربما يفهمه البعض خطا فيقول إنه نبي أي علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا نبي بعدي قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي يعني في بعض الأحاديث أن الدجال يأتي ويزعم أنه نبي ثم يزعم أنه هو الله أو هو رب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أو كل نبي قد حذر أمته الدجال وإني أحذركم الدجال وإنه خارج فيكم لا محالة فإنه لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإنه خارج فيكم لا محالة. وإنه لا نبي بعدي أي خلاص انتهى زمن الأنبياء فإن كل نبي حذر قومه الدجال وأنا أحذركم ولا نبي بعدي يعني الدجال سيظهر في هذه الأمة أي نعم فدل الحديث كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وآخر الأنبياء قال وغير ذلك كثير أي وغير ذلك من الأدلة كثير. اذن فخاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده ومن ادعى نبوه بعده فهو كاذب دجال ثم كذلك من حاول ان يتحايل على هذا الامر ببدعه اخرى يريد بها بقاء النبوه بحيله بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا مبتدع كاذب دجال يكذب على الله عز وجل كقول بعض المتصوفة أن هناك خاتم الأولياء كما هناك خاتم للأنبياء هناك خاتم للأولياء كما أن هناك خاتم للأنبياء فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وفلان من رموزهم ورؤوسهم خاتم الأولياء حتى تنازعوا ذلك حتى أن بعضهم ربما زكى نفسه حال الحياة ويقول أنا خاتم الأولياء وهم بذلك كذلك يريدون بمكر وحيلة أن يصلوا إلى أن هناك مقام أعلى من مقام النبوة باقي وهذا لا يجوز لأن أعلى مقام هو مقام النبوة والرسالة وقد انتهى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قول هؤلاء المتصوفة فهذا يناقض أو يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان بعض الصوفية يقولون أن مقام الولي أفضل من مقام النبي وعلى ذلك فخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ونعوذ بالله من هذا الضلال وصاحب هذه البذعة ابن عربي القائل بعقيدة الحلول الفيلسوف الصوفي وتبعه على ذلك من تبعه أيضا من الصوفية في هذا القول أن هناك خاتم للأولياء كما أن هناك خاتم للأنبياء وعلى أن الأولياء مقامهم أعلى من الأولياء فيلزم من ذلك تفضيل الولي على النبي ويلزم من ذلك أن خاتم الأولياء كما زعموا أفضل من خاتم الأنبياء وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن النبوة قد انتهت بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم قال في السؤال الذي بعده بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الانبياء يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص تزيد على الانبياء تزيد على الانبياء قال في الجواب قال له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد افردت بالتصنيف يعني كتب الشمائل عموما كتب الشمائل عموما كتاب الشمائل لابن كثير دلائل النبوة للبيهقي وغيرها من الكتب التي تتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا هذه أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله ختم به الدين والرسالة وقال في دينه وفي رسالته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأتم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم النعمة وأكمل به الدين وهذه من أعظم خصائص النبي. صلى الله عليه وسلم قال ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قال ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم أي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد ادم فهو مقدم على كل الأنبياء والناس، فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهي قد فسر بها قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات قيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم ارفع الدرجات أي أن الله جعل له أرفع الدرجات وجاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر يعني إنما أقول ذلك تعبدا لله عز وجل فأنا سيد ولد آدم فهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس وهذه خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عام جنهم وإنسهم بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عام جنهم وإنسهم أي أرسل إلى الجن والإنس بخلاف من سبقه من الأنبياء والمرسلين فإن النبي كان يرسل إلى قومه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الإنس جميعا والجن جميعا وهذا من أعظم كذلك خصائصه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال وما أرسلناك إلا كافه للناس بشيرا ونذيرا وسبق أن بينا كون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الإنس والجن وكيف أنه لقي الجن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وهناك من قال من أهل العلم أن موسى عليه السلام قد أرسل إلى بعض الجن كما أرسل إلى بني إسرائيل وفرعون وقومه واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من قبل في سورة الأحقاف وذلك لما ذكر الله أمر الجن قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قدي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه فاستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الجن وصلتهم دعوة موسى عليه السلام لكن لا خلاف في أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم شملت الإنس والجن وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر أي كان ينصر صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر أي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لقتال الكفار سمعوا بمقدمه من بعيد وربما انهزموا على مسيرة شهر أي كان بعضهم يفر ويهرب من لقاء جيش محمد صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إليهم بشهر وهذا قد حدث في تبوك وغيرها فإنه قد فر أعداؤه منه صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إليهم بزمن طويل قال مصرت بالرعب مسيرة شهر يلقي الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب من يحاربونه من الكفار قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الله له الأرض كلها مسجدا وطهورا أي يستعملها كذلك في الطهارة إذا فقد الماء استعمل التراب فأيما رجل من أمته أذركته الصلاة فليصلي فأيما رجل من امتي أدركته الصلاة فليصلي لماذا لأنه عنده مسجده وطهوره نعم قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي أيضا هذه من خصائصه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي قال وأعطيت الشفاعة وعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمة وإلا فهناك شفاعة للأنبياء أيضا لكن هنا المقصود الشفاعة العظمة على ما يعني يأتي بعد ذلك ان شاء الله في الكلام عن الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة فهذه أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم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 والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة يقصد أمة الدعوة وأما أمة الإجابة فهي الأمة الإسلامية فهي الأمة الإسلامية وأما أمة الدعوة فالمقصود بذلك كل الناس الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سواء في زمانه أو بعد زمانه وسمعوا عنه وسمعوا بدعوته صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فهذا الحديث يدل على أنه أرسل إلى كل الناس صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر اليهود والنصارى لأنهم أكثر الناس الذين سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس من غير أمة الإسلام سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم اليهود والنصارى فمن لم يؤمن به يموت كافرا فدل على أنه ارسل إلى الكل صلى الله عليه وسلم قال وله صلى الله عليه وسلم من الخصائصين غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص يعني لو أنك نظرت في هذه النصوص وغيرها تجد الخصائص الكثيرة له صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا تجد في كتب الكتب المصنفة الأخبار والآثار التي تذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم ونختم بأن الأنبياء كذلك الأنبياء كذلك لهم خصائص انفردوا بها عن سائر الناس الانبياء عموما لهم خصائص انفرضوا بها عن سائر الناس لا يشاركهم فيها أحد من الناس نذكر ذلك اجمالا أول هذه الخصائص التي هي للأنبياء لا يشاركهم فيها أحد الوحي فالأنبياء يوحى إليهم وغيرهم لا يوحى إليه وأما ما جاء في بعض النصوص بذكر لفظه الوحي كما في قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى فإن ذلك ليس المقصود به وحي النبوة إنما المقصود به الإلهام أي تلهم أمه ما أراد الله عز وجل لها كما هو كذلك في سائر ما ذكر فيه مثل هذه العبارة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى ألهمها وهداها إلى ذلك وأما الوحي الذي هو إخبار من الله عز وجل للرسول أو النبي البشري عن طريق ملك أو غير ذلك فهذا لا يشارك الأنبياء والمرسلين فيه أحد وممن فرض به الأنبياء كذلك العصمة فإن العصمة لهم صلوات الله وسلامه عليهم من الكبائر ومن الفواحش أما غيرهم مهما على قدرهم فوارد أن تجري عليه الذنوب والمعاصي والكبائر. أما الأنبياء فهم الذين عصمهم الله من ذلك وكذلك ممن فرد به الأنبياء أن أعينهم تنام ولا ينام أو لا تنام قلوبهم أعينهم تنام ولا تنام قلوبهم لأن قلوب الأنبياء على الدوام مستعدة لتلقي الوحي فهي متيقظة يقظة بتقدير الله لها ذلك أما العيون فتنام لكن الناس عيونهم وقلوبهم تنام وقت النوم ومن خصائص الأنبياء التي انفرضوا بها عن الناس كذلك أنهم يخيرون عند الموت أنهم يخيرون عند الموت أما الناس فإنهم يأتيهم الموت من غير ذلك فالأنبياء يأتيهم ملك الموت أو غيرهم فيخيرهم في هذا الأمر وهذا من خصائص الأنبياء التي انفردوا بها عن الناس وممن فرض به الأنبياء عن سائر الناس كذلك أن الأرض لا تأكل أجسادهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم صلوات الله وسلامه عليه وهذه أيضا فضيلة لهم وكذلك قد ربما يقول قائل هل هذا لا يحدث لغيرهم؟ الأصل أنه لا يحدث لغيرهم لكن قد يجري الله شيئا من ذلك لبعض الناس كرامة كما أجراه على بعض الصحابة رضي الله عنهم والسيما الذين قتلوا في يوم أحد فعبد الله بن حرام وعمر بن الجموح رضوان الله عليهم لما كان السيل واشتد جاء جابر بن عبد الله ونقل قبر أبيه من سبيل السيل وطريق السيل نقل قبر أبيه ونقل كذلك بعض قبور الصحابة من مكانها إلى مكان آخر فذكر أنهم لما أخرجوه من قبره وجدوه كأنه يوم مات رضي الله عنه لكن الأصل أن الأنبياء لهم الذين لهم هذا الأمر وانفرضوا به وممن فرض به الأنبياء كذلك عن سائر الناس إحياء أنهم أحياء في قبورهم أنهم أحياء في قبورهم فالناس يموتون وحياتهم في قبورهم لها صفة تسمى بصفة موت أما الأنبياء فحياتهم كامله في خبورهم وهذا ممن فرضوا به عن غيرهم من الناس إذن فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم خصائص ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء في هذه الخصائص نقف على السؤال المئة ما هي معجزات الانبياء قولوا قبل هذا واستغفر الله لي ولكم